والله الشيطان رد بسم الله الرحمن الرحيم يا بني واتقوا يوما لا تجزي نفس, عن نفس yhdessä. من جنانكم And so. Mm hmm. Or Why oh is تُمَّ <تصفيق> what is war in on the Hey. <laughs> وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُتْفَالًا لُؤْمِّنَ لَكَ هَمَا اللَّهَ Ah! Mä